أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل له اتبعوا ما قالوا بل نتبع قالوا بل نتبع ما فَارُكَ كَمَنْ زَلِذَ Son... وَبِٱثْمِ رَزَقْنَاكُمْ وَنَشْكُرُ و الدم إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ ؤلاعك ما بِأَمَتِ وَلَا يُنْزِكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ bil huda bil كتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي Leysel bir rantı marib bir kitabı vamma va والمساكين وبنسبيل والسع. katta al-mufuna bihi iza sabirin وَرَحِيمَ الْبَصِئُونَ أولئك, أُولَئِكَ الَّذِينَ صدقوا هُمُ Do yeah الحر بالحر والعبد بالعبد والأنسى بالأنسى فمن عفى له من أخيه شيء ve ilhme femann min Allah'a ومن عفع له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وداء تخفيف من ربكم ورحمة فمن اهتدى ذلك ارتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة Lekum fil qisasi hayatun كتب <متصفيق> <أتصفيق> <تصفيق تز formal lackslerin información> <متصفيق> <قم> عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية <تصفيق> إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعَدَمَا سَمِعَهُ قَالٍ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فِي فَإِنَّمَا أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بد ده له بعد ما سمعه فإنما فإنما diluna inna allam semi'unaleem